كما اشار الاخ علي جزاء الله خيرا الى ان هذه الدرس والدرس الاخير لذلك سنتناول ان شاء الله الاحاديث الاخيرة في الاربعين النووية التي جمعها الامام محي الدين النووي رحمه الله باقي معنا الاربعة الاحاديث هذه سنتناولها ان شاء الله وهي احاديث قصيرة لانها من جوامع الكلم لذلك وقفنا الحديث التاسع والثلاثين وهو حديث ابن عباس نعم طيب حسن الله إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه انتهى كلمة هذا الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه والبيهقي وصححه الإمام ابن حبان رحمه الله وحسنه جمع من الأئمة فالحديث حسن قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إن الله تجاوز يعني عفا وصفح عفا وصفح وسامح سبحانه وتعالى لهذه الأمة تجاوز لي عن أمتي الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان أمة الدعوة وأمة الدعوة هي كل من ولد أو وجد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هذه أمة الدعوة والأمة الثانية هي أمة الإجابة أمة الإجابة وهم من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ الخطأ ضد العمد فالفعل الذي يقع من الإنسان إما أن يكون قصده تعمده وإما أن يكون فعله من دون قصد فالذي فعله من دون قصد يسمى خطأ قال والنسيان النسيان ضد الاستذكار ضد ما يذكر فقد يفعل الإنسان فعلا وهو لا يريد فعله ناسي أن هذا الفعل لا يفعل كما سيأتي وما عليه يعني ما حملوا عليه كرها وقهرا كرها وقهرا فيحملون على هذا الفعل وهم لا يريدونه فافعلونه قهرا هذا الحديث كما قال الإمام النووي أنه على فوائد مهمة لو جمعت في مصنف لو جمعت لبلغت مصنفا لما تحتوي عليه هذه القواعد الكبيرة من هذه القواعد والفوائد أن نعم الله سبحانه وتعالى على الناس نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومن هذه النعم نعمة التشريع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وشرعه على هذه الأمة بما تطيق ولذلك لا يجازيها ربنا جل وعلا إلا بما تطيقه ومن هنا جاء اليسر والسماحة في مواضع كثيرة من هذا التشريع من هذه المواضع وهي الفائدة الثانية رفع الحرج عن الأفعال التي تقع من الإنسان وهو لا يريد وقوعه، مثل الخطأ والنسيان وما يقع إكراها وهذا كما هو دلت عليه السنة في هذا الحديث أيضا جاء في كتاب الله عز وجل مثل قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لبنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل لتحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله فعلت قال الله لقد فعلت فهذا يدل على رفع التكليف عن الإنسان في مثل هذه الحالات فلا يؤاخذ ولا يجاز عندما يقع الفعل خطأا وعندما يقع الفعل نسيانا وعندما يقع الفعل إكراها والإكراه أيضا جاء في قوله جل وعلا إلا من أكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا يدل على أن هذا أن هذه الأشياء من مواضع التيسير والسماحة في هذا الدين فلا يحاسب الإنسان على هذه الأفعال التي وقعت خطأ أو نسيانا أو إكرا والخطأ والنسيان والإكراه يقع من من المكلف تجاه حقوق الله سبحانه وتعالى كما يقع تجاه حقوق الناس فأما ما يقع تجاه حقوق الله فالخطأ مثل أن يدعو الإنسان من لفرح أو لغضب أو لشيء ثم يخطئ في دعائه مثل الشخص الذي تاهت ناقته وعليها متاعه ثم بعد إعياء وتعب شديد نام تحت ظل شجرة فلما استيقظ وجد الناقة والمتاع عند عنده فمن شدة الفرح دعا ربه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك من شدة الفرح لأنه وجد متاعه قال هذا الدعاء اللهم أنت عبدي وأنا ربك فالله جل وعلا لا يؤاخذه في هذا الكلام أو في هذا الدعاء الخطأ فما كان من حقوق الله فهو معفون عنه فهو معفون عنه لا إثم فيه ويتجاوز الله سبحانه وتعالى عنه وقد يكون من حقوق العباد مثل القتل خطأا القتل جريمة كبيرة بلا شك جريمة عظيمة ولذلك من قتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه فالقتل جريمة كبيرة فإذا تعمد إنسان قتل, فإذا تعمد إنسان قتل مسلم فجريمة كبيرة كذلك إذا تعمد قتل غير مسلم وهو ليس محارب للمسلمين وإنما هو معاهد أو ذمي أو مستأمن فهذه جريمة كبيرة بلا شك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فإذن القتل جريمة عظمى لكن إذا وقع القتل خطأ هذه الجريمة العظمى جزاؤها ماذا؟ إذا كان خطأ القصص لا إذا كان عمدا القصاص إذا كان عمدا القصاص لكن إذا كان مع القصاص أيضا الديه. الأثم الإثم الإثم عند الله يعني القصاص في الدنيا والإثم عند الله سبحانه وتعالى لكن إذا وقع هذا القتل خطأا هنا الديأ انتقل من القصاص إلى الديأ ثم أيضا العفو عند الله سبحانه وتعالى ليس عليه إثم ليس عليه أثم إنما وقع هذا الخطأ وقع الخطأ فإذا كان من حقوق العباد فحق العباد قائم وهو الدية لكن معفون عنه عن الإثم وخففت العقوبة من القتل إلى أن تكون حقا لولي المقتول وهي الدية وهي الدية أما النسيان ففي حقوق الله سبحانه وتعالى معفون عنه كذلك لذلك من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فهل يفطر؟ لا لا يفطر لأنه أكل أو شرب ناسيا ولذلك الله سبحانه وتعالى عفا عن هذا النسيان قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أطعمه الله وسقى فمن أكل أو شرب ناسيا أو عمل أي عمل ناسيا فلا يؤخذ ولذلك حتى الناس في الصلاة لو أخطأ في صلاته نسيانا فيجبره بإيش؟ بسجود إذا كان النسيان واجبا أما إذا كان ركنا فيعيده فقط ولا إثم عليه ما دام ناسيا إذا النسيان في حقوق الله سبحانه وتعالى كذلك لا يحاسب عليه الإنسان والنسيان في حقوق العباد كثير أن ينسى حق مالي لأخيه فإذا تذكر هذا الحق فعينئذ يعيد إليه هذا المال أو هذا الحق ولا يعاقب عليه ما دام ناسيا ولم يجد إثباتا أما الإكراه فالإكراه أيضا لأنه قصر على النفس أن تفعل شيئا فلو أكره إنسان مثلا على في عقيدته بأن يقول أنا لا أعبد الله والنار على رأسه فله أن يقول ذلك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يحاسب على هذا ولا يعتبر خرج من الإيمان ولا يعتبر خرج من الإيمان. كذلك في الحقوق في هذه الدنيا. فلو أكره إنسان أن يطلق زوجته، فلو أكره أن يطلق زوجته، فطلقها إكراها. قال العلم لا يقع الطلاق، لأن هذا بغير إرادته، بغير إرادته. إذن هذه أمثلة على أن الإنسان من فضل الله سبحانه وتعالى. ورحمته بهذه الأمة أنه لا يحاسبه على ما وقع منه خطأ أو نسيان أو بإكراه هذا إذا كان في حقوق الله أما في حقوق العباد فترد الحقوق عليهم ولا يأثم فترد الحقوق عليهم ولا يأثم, ولا يأثم, ولا يأثم الإنسان هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره على هذه الأمة وهذا موضع من مواضع التيسير والرحمة وإلا فالمواضع كثيرة, كثيرة لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه رفع عن هذه الأمة الأوزار والأسرار التي كانت على الأمم السابقة, السابقة فالأمم السابقة إذا ارتكب إنسان كبيرة من الكبائر الذنوب فما كفارته القتل لكن هذه الأمة التوبر فقط يتوب والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب وما رفعه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة كثير ولله الحمد والأمة فها أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم زمانا لكنها أول الأمم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذه ذكرنا مجموعة أمثل على الخطأ والنسيان والإكرار والإخوة معنا في الموقع أيضا لهم أن يمثلوا بمن أراد أن يمثل في الخطأ فيمثل ومن أراد أن يمثل في النسيان فله ذلك ومن أراد أن يمثل في الإكراه فله ذلك وننتظر مجموعة الأمثلة بعد الانتهاء من الحديث الثاني شيخ اسمح لي هنا بمداخلة بسيطة أذنت لي الحقيقة أنا أقول وأنت أعلم وأفقه ومن يشاهد الآن أن هذا الحديث فيه رسالة كما تفضلتم لمن يعرض عليه تلك الأديان مقارنة بدين الله عز وجل ربما في غير هذه البلاد من يدعى إلى النصرانية ويدعى إلى أكثر من دين أنا أقول هذا الحديث في حد ذاته رسالة كافية بأن يقارن به في جميع الأديان ليرى جميع مدى سماح دين الله عز وجل ومدى شرف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أضحى الله سبحانه وتعالى بتفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل وبتفضيل رسالته على سائر الرسالات ودينه على سائر الأديان ولذلك خصت خص النبي صلى الله عليه وسلم بتشريعات لم تكن في الأمم السابقة ومنها هذا التشريع ومنها هذا التشريع كما سبق الإشارة إليه طيب شيخي هنا سؤال أحسن الله إليك لو أكره المؤمن على قتل شيء لغير الله عز وجل هنا قلت أحسن الله إليك بالكلام بالطلاق أو بالكفر بالله عز وجل ولكن لو أكرها بذبح شيء لغير الله عز وجل فما رأيكم أنت ذكرتني بمثال آخر وكان في نفسه أن يثيره الاخوه احسن وهو لو كما قلنا في القاعده ان حقوق العباد ترد اليهم فلو اكره بما هو بما يرد ان ان بما يرده عن نفسه مثلا اكره بقتل فلان من الناس جميل في فيدرأ قتل نفسه بقتل فلان هذا جميل. لا يجوز يعني هنا يق يعني يقدم قتل نفسه على قتل أخيه. لا فلفسه على قتل أخيه فلا يقتل هو نفسه لكن يترك الناس يقتلونه ولا يقتل الأخ. الله أكبر. ولذلك إذا كان المكره هنا. هذا من العدل. نعم لأن ما الذي يجعل دم ال الآخر يعني سبيل وهو لكي يدرى هذا القتل عن نفسه. فهذا إذا كان الحق أو إذا كان الذي أكرهه عليه. ليدرء عن نفسه مالا أو أو أو قتلا أو نحو ذلك فلا فلا يعتدي على الآخر هنا يحاسب هذا الآخر كذلك الذي يعني يكره على يعني مثل هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى فلا يقدم على الشرك فلا يقدم على الشرك بالله سبحانه وتعالى فيذبح لغير الله ولذلك يعني حتى ولو كان في هذا قتل نفسه هي قصة الذباب حديث الذباب الذي قال قرب فولو ولو ذبابا فالقصة طويلة لكن قال قرب فقال ما عندي شيء أقرب حتى وصل إلى ذباب فقرب ذباب فخلو سبيله أما الآخر فلا فلم يقرب فقتله فدخل جميل، شيخي، اسمح لي هنا. مع في هذا الحديث شيء من الكلام لا كمن يستشهد به على هذه. أنا الحقيقة هرجن، أن اسمح للإخوان الحضور هنا، وأنت تسمح لي أنت شيخي كذلك. الحقيقة لقد يعني تولد إلى ذهني أسأله كثيراً واتمنى أن يستفيد الناس وأن نستفيد نحن. طيب هنا ما يمر لو واتجناه بعد الأحاديث. أحسن. ما يخالف سؤه السؤال الله حسن. بالأمس القريب كان عندنا مشاركة من أخت لنا من تونس وهي إيمان وتكلمت أحسن الله إليك وقبل أمس عن عن عن قضية الحجاب وعن قضية بعض ما يبتل به النساء وخارج هذه البلاد من بعض الأنظمة أو نحوها وخوص المسلمات كما أشارت هنا صاحب الفضيلة لو أكرهت حسن الله إليك على نزع الحجاب هنا قلنا اتفقنا في القتل وفي الذبح ونحوها لكن هنا لو لو أكرهت مسلمة في غير هذه البلاد أو في أي أرض كانت على وجوه الدنيا وأكرهت بنزع الحجاب وقلبها مطمئن بالإيمان لكنها أكرهت من باب سلطة النظام أو نحوه على أي حال يعني الأمثلة هنا كثيرة لذلك كنا نريد أن ندعها للإخوة لكن نجيب على هذا السؤال كما قلنا إذا كان في حقوق الله سبحانه وتعالى فمعفون عن إلا من أكره وقلبه مطمئن مطمئن بلي. بلي مثلا قضية الحجاب إن تحجبتي فسنقتلك جميل فلها أو تستجنين أو تستجنين تعذبين أو أو إلى آخره فلاها يعني أن أن تمتنع وإذا قتلت فشهيدة في سبيل الله عز وجل والله أن تدرى بالأخف وهو أن تعمل ما أكرهت عليه جميل. بشرط ألا يكون فيه إنهاك لحق آخر إنهاك لحق آخر لكن حتى لو وقفت وأكري و... وأكريت ورفضت إلا أن تتحجب فقتلت أو سجينت فأجرها أجر ستبقى شهيدة بإذن الله عز وجل أبشرك بأن بدأت المداخلات من أسئلة لأخوة المتابعين لكن كما وعدت نجعلها بعد هذا الحديث بعد الحديث الثاني نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء واخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك أحسن هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحة قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كون في الدنيا كأنك غريب بمنكبي المنكب مجتمع العضد مع الكتف مجتمع العضد مع الكتف المراد مسك منكبي المراد مسك منكبه ليس المنكبين الشيخ الأثنين ليس المنكبين فقالكم في الدنيا كأنك غريب الغريب هو البعيد ولذلك يطلق على الذي ترك أهله ووطنه وعاش في مكان آخر وهو يريد الرجوع إلى بلده فهذا غريب فهذا غريب لبعده عن الأهل والوطن قال كأنك غريب أو عابر سبيل أو عابر سبيل العابر السبيل السبيل هي الطريق والعابر المار فليس مستقرا وهذا غير المسافر غير المسافر. يعني عابر السبيل الذي يمر ثم يتزود بزاده ثم يمشي فهذا عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا مسيت فلا تنتظر الصباح المساء من بعد الظهر يسمى مساء بعد زوال الشمس هذا يسمى مساء فلا تنتظر الصباح والمقصود فلا تعمل لهذا المساء كأنك في الصباح لست موجودا، وكذا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك يعني خذ من الأعمال الصالحة ما دمت صحيحا، لأنك إذا مرضت فلا تستطيع العمل، فلا تستطيع العمل. ومن حياتك لموتك كذلك بعد الموت فلا عمل، وإنما حساب وجزاء. أما قبل الموت في في الحياة. فهناك مجال للعمل هذا الحديث العظيم يبين لنا قضية مهمة هذه القضية هي نظرة الإسلام إلى الدنيا ثم موقف المسلم منها موقف المسلم من هذه الدنيا كيف يقف كيف يعمل إلى آخره أما نظرة الإسلام إلى الدنيا فجلاها هذا الحديث مع مجموعة من النصوص الأخرى وهذا يبين أن الدنيا زائلة وزائل من فيها ولذلك زوال الإنسان فيها أسرع من زوالها أسرع من زوالها لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب كأنك غريب فالغريب مشغول ذهنه بالعودة إلى بلده إذا قضى نهمته وحاجته من هذا السفر رجع إلى بلده الإنسان في الدنيا مسافر وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كمن استظل في ظل شجرة فانتهى الظل وقام وتركها فكذلك الإنسان في هذه الدنيا مثل الغريب إذا قضى نهمته وحاجته وعمله وشغله رجع إلى بلده فكذلك الإنسان في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة مثل الغريب أو عابر سبيل عابر السبيل مر في هذه البلدة وتزود منها إن كان يريد ما يريد يعني حاجات يريد أكل يريد شرب له عمل سريع يقضي عابر سبيل ولذلك هذه الدنيا كعابر السبيل كم من الدنيا مضى منها الآن آلاف السنين مضت نوح عليه السلام كما قيل في الأثر وقد دعا قومه تسعمائة وخمسين سنة ألف سنة إلا خمسين عام قيل له كيف وجدت الدنيا قال كداخل من باب وخارج من آخر فانتهت يعني كعابر السبيل وهي تسعمائة وخمسين سنة ولو سألنا يعني من هو الآن في سن الثمانين أو التسعين أو المئة وكيف حياتك السابقة قال أبدا انتهت يعني والإنسان في عمر الأربعين والخمسين والثلاثين عين العمر الماضي انتهى كعابر السبيل هذه نظرة الإسلام إلى الدنيا ولذلك الدنيا متاع كما أخبر الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لذلك الذي يريد أن يعمر هذا المتاع بقضه وقضيضه بيديه ورجليه وتفكيره وماله وأهله ويوسع ووه إلى آخره ستنتهي مهما كان ولن يجد بغيته لأن هذه الدنيا بنيت على النكد والكبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد وهو في بطن أمه وهو صغير وهو كبير وهو شاب وهو موظف وهو تاجر وهو رئيس وهو مرؤوس وهو وجيه وهو مهما كانت حال في كبد لكن الكبد عند فلان يختلف عن الكبد عند الآخر فلذلك الدنيا متاع الغرور، الدنيا متاع الدنيا ماشية. ما دامت إذن هذه نظرة الإسلام إلى الدنيا فما العمل قال يجعلها مزرعة كالذي عنده أرض يعمل مزرعة للآخرة. للآخرة املأ هذه المزرعة كل ما استغليت كل شبر في المزرعة فأنت صاحب الحظ الأوفر وأنت صاحب السعادة في الدنيا والآخرة ولذلك الله سبحانه وتعالى جلى لنا منهاج المسلم فيه نظرته للأشياء لما القص لنا قصة قارون قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة, الدار الاخرة. الاخرة. إذن الهدف ما هو الاخرة الدار الآخرة والدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا اجعل الدنيا لا بأس لأن الدنيا إن لم أعمرها وتعمرها ونتكامل في عمارتها فلا تعمر فلا تكون مزرعة للآخرة لكن لابد من عمارتها هكذا سنة الله سبحانه وتعالى الكون لابد أن يعمر اليوم في هذه ناحية من الكون من الأرض ستجد عمارة وهدوء وطمأنينة وسكينة وتجد الجانب الآخر مخرب ودمار وسنين وتنقلب الحال من هذه البلاد إلى تلك البلاد طيب الفرد ما موقعه هنا في هذه المعمعة كلها يزرع للآخرة يزرع للآخرة سواء عاش في هذا السكون والطمأنينة فله عبودية خاصة أو سواء عاش والحياة متقلبة والحياة شغف العيش وفقر ومسكنة ومسغبة و... وأمراض وأسقى له عبودية خاصة فالإنسان يكيف عبوديته لله بقدر ما في هذه الدنيا طيب والأمتع الذي في الدنيا يستمتع بها لا مانع يستمتع من الطيبات وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الدنيا فيها أكلات طيبة الدنيا فيها مشارب طيبة الدنيا يعني خلق الله فيها التزاوج بين الذكر والأنثى يستمتع كل منهم بالآخر الدنيا فيها مجال للترويح والهدوء والسكينة أيضا يستمتع بها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة هذه متاع حبي بأي لكن قرة العين في العبودية في الصلاة لله سبحانه وتعالى هذا منهاج المسلم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إذن الهدف الأساس اللوحة عندي اللي أسطرها في غرفتي في بيتي في سيارتي في على جبهتي الآخرة أعمل للآخرة لكن هنا يجب أن نوضح مفهوم مهم جدا وهو أن ليس لما أقول الهدف الآخر أني أنزوي في غرفتي وأبكي الليل والنهار خاشع لله سبحانه وتعالى هذا يسمى سلبية هذا مسكنة هذا موت هذا مرض من الأمراض عمر رضي الله عنه وجد رجلا داخل جالس في المسجد يبكي قال من يطعمك؟ قال أخي قال أخوك خير منك أخوك خير منك هذا الذي ذهب يبتاع ويشتري ويعمل فهو خير من هذا الذي طول الوقت جالس لكن الجلوس مثلا اعتكاف في رمضان لا بأس أخصص آخر الليل لا بأس فأعطي كل ذي حق, حق حقه إذا الهدف الآخرة لا يعني أني أنصف الأمور وأبقى ثيابي وسخة وجلدي متسخ وأترك متاع الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم عاتب بالثلاثة الذين يريدون أن يترهبنوا الذي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائلهم قال فجدوا أن عبادة النبي كأنهم تقالوها كما في بعض الروايات فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نحن مساكين قال واحد منهم أنا أصوم ولا أفطر طول الدهر قال الثاني أنا لا تزوج النساء يعني أتفرغ للعبادة وقال الثالث أنا أقوم الليل ولا أنام فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضب شديد وقال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ثم أكد هذا المفهوم الجميل الرائع فمن رغب عن سنتي فليس مني لذلك النظرة إلى هذه الدنيا الموقف منها أن أجعل الهدف الآخرة لكن أستمتع بها بالقدر المشروع ولكن حتى باستمتاعي أجعل استمتاعي هدف للآخرة فأوجر على ذلك كما مر معنا في أحاديث سابقة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجور قالوا, قالوا وفي بضع أحدكم صدقة في الحديث الآخر حتى ما تضع في في امرأتك وعرفنا أن الأعمال بالنيات وإذا نوى الإنسان خيرا ولو لم يعمله كسب أجرا عظيما إذن الدنيا هذا المفهوم للدنيا أنها مارة وأنها سريعة وأنها ستنقضي وعنها كمن على السابق هي ستنقضي على اللاحق إذا ينبغي للإنسان موقفه للمسلم أن يزرع هذه الدنيا ليجد الثمار غدا في الآخرة لذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول تزودوا فإن خير الزاد التقوى وابن عمر رضي الله عنه فهم هذا المعنى فقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المسألة أو القضية الثالثة بمعنى ماذا بمعنى أنت تعمل في وقتك لا تقول سأعمل غدا بكرة ستؤجل العمل اليوم إلى غد ومن غد إلى بعد شهر وإلى بعد شهر بعد سنة لك أن تخطط لكن ما يستوعبه هذا الوقت تعمل فيه ما يستوعب بعض الشباب مثلا يقول والله أنا لن لن أصلي السن الراتبة إذا تجاوزت الأربعين ممكن أصلي السن الراتبة لا هذا مفهوم خاطئ إنما إع يعني اعمل السن الراتبة ثم تستطيع من النوافل إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أنت اعمل وكأنك إذا نمت مود مودع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قول إذا صليت فصلي صلاة مودع ما معنى صلاة مودع إنه سيقال لك بعد المغرب ستموت ماذا ستكون حالك فعلا صلي صلاة صح يعني ما تصلي صلاة يعني صلاة مثل صلاة كثير من الناس أو كثير مننا في الصلوات العادية الجسم موجود ويركع ويسجد ولكن الفكر مشغول في أودية متشعبة في الدنيا صلي صلاة مودع هذا معنى كلام ابن عمر رضي الله عنه إذا أمسيت ولا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء يعني أتقن عملك لكي إذا مت على هذا مت وانت تلاقي الله سبحانه وتعالى على خير بإذنه جل وعلا ثم قال وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك هذا الإنسان العاقل الذي يستعد للمستقبل كيف يستعد للمستقبل أنا اليوم أستطيع أعمل غدا لا أستطيع أنا اليوم صحيح معافة إذا أعمل بكرة ستمرض أنت اليوم غني من قال لك أنك ستستمر في الحياة غني أبذل أبذل أخرج تبرع أنفق على هذا أقم المشروع الفلاني لا تقول بعدين والله إذا بلغ رأس مالي كذا وإذا بلغ من قال لك آفة من الآفات تنهي مالك فأنت إذا استعد من الآن استعد ما دام الشيء موجود في يدك ولا تقلل لا لا العمل هذا العمل ولو كان صغيرا اعمله ولا تستكثر العمل تقول الله أنا تصدقت وأنا صمت وأنا صليت وكما يقول بعض الناس كفاية لا لا تستكثر العمل فاستكثر العمل يحبطه ولا تستقل العمل لأن العمل يضاعف عند الله سبحانه وتعالى أضعف مضاعفة كما سبق معنا كم درهم سبق ألف درهم, درهم لذلك اعمل ما استطعت ولا تجعل الفرص تفوتك مطلقا فإذا عملت صحيحا وحين مرضك يكتب لك ما تعمل صحيح وما تعمله في حياتك يكون امتدادا لك بعد مماتك من أولاد صالحين أو علوم ينتفع بها أو صدقات جارية أو تبرعات أو إنفاقات أو يعني إحسان للآخرين ونحو ذلك كله ستجده إن شاء الله بعد مماتك وبقدر إخلاصك ويتقانك للعمل يكون بإذن الله لذلك في الحديث الآخر قال اغتنم خمسا قبل خمس, خمساً قبل خمس. شبابك قبل هرامك وسحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك, قبل موتك. فاغتنم الله. اغتنم بعض الناس يقول لي أسبوع ما شفت أولادي ليش لماذا شغل الدنيا مشغول مشغول بماذا بالدنيا بالدنيا لا خطأ يا أخي ما هذا ليس بصحيح المفترض أن تبرمج نفسك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه هنا وفراغك قبل شغلك اغتنم الطاعات لأنك قد تشغل ولا تستطيع وبعض العامة عندنا إذا شاف إذا نظر إلى إنسان وشاف مشغول مشغول مشغول مسك قلبه هدوء قال انظر للمقبرة كل هؤلاء ماتوا ما تهت هتشغالهم الله الدنيا لا تنتهي. لا تنتهي لذلك اهدأ اهدأ وخذ الواجبات وما استطعت من المستحبات وكل الذين دفنوا في المقابر لو طلعناهم كل واحد باقي عليه مجموعة من المشاغل من ما هذا مات بحادث وهذا مات بمرض وهذاك عليه ديون وهذاك ال ال ال الآخر يأمل ويأمل وذاك عنده مشاريع ما انتهت وهذا إلى آخره فلذلك استعد استعد وستجد خيرا كثيرا عند الله سبحانه وتعالى وبهذا ننتهي من هذا الحديث وننظر إجابة الإخوة والأخوات عن الحديث السابق في أمثلة الخطأ والنسيان والإكرار أحسن الله إليك لا فضفوك صاحب الفضيلة الحقيقة أن هنا ثم أسئلة وأجوبة ووقفات وأمثلة استوجبوا الوقوف أذن سلي أعطنا الأمثلة لا الأسئلة سنتركها في الأخير جميل. إن شاء الله هنا أحسن الله إليك أختنا من العراق تقول مثال في الإكرار عندما أكره عم عمار بن ياسر على الكفري أو التلفظ بالله والعزة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أختنا هطول من الإمارات تقول من مثال عن النسيان عند الطوافئ النسي عدد الأشواطي في طوافه أو نحوها وأختنا فائزة بنت أحمد بن جبر بن شداد من العراق تقول كذلك مثال الإكره على نزع الحجاب في فرنسا في المدارس نحوها الحقيقة البقية هنا أحسن الله إليك هو أمثلة مضت لكنها أسئلة الآن الباقي فما أدري حسن الله طيب لا بأس نعلق عليه تعليق يسير الإكراه عمار هذا مثل ما قلنا لو أكره وقدم نفسه في سبيل الله مثل أمه لما قتلت على الإكراه وأبوه وقال صبرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آلى ياسر فإن موعدكم الجنة, الجنة. لذلك إذا قدم نفسه على الإكرار في عقيدته في دينه فله الجنة كما أشرنا في الحديث أما النسيان بالنسبة لعدد الأشواط هذا جيد المثال ننبه عليه إذا الإنسان سهى في أثناء العبادة أو شك فيها فمثلا أثناء الطواف نسي هل هو طاف ثلاثا أو طافى أربعا ماذا يعمل يبني على الأقل يبني على اليقين اليقين هو الثلاث الأقل يبني على اليقين هذا إذا كان في أثناء العبادة في أثناء العبادة يعني أثناء الطواف شك يبني على الأقل على اليقين في الصلاة كم ركعة يبني على الأقل في رمي الجمرات رمى خمس ست أثناء العبادة أثناء الرمي يبني على اليقين لكن إذا كان بعد العبادة شك بعد العبادة انتهى من الطواف, الطواف وراح لما جلس في البيت قال الله أنا ما أدري طفت خمس أو ست أو سبع سبع خمس ماذا يعمل وهذا الشيخ كثير ما يحدث في الرجم أيام الجمرات يحدث في الطواف يحدث في الصلاة يحدث في الرمي يحدث في وضو في العبادة أي كانت ماذا يعمل بعد العبادة يجبر النقص لا بعد العبادة لا يلتفت إلى ذلك انتهت لماذا لا يفتح بابا للشيطان أما أثناء العبادة فيبني على اليقين والذي هو الأقل والله أنا صليت تنتين ولا ثلاث في أثناء الصلاة لا صليت تنتين وأكمل تنتين وأسجد للسهو طيب هل أعاقب على هذا هذا الذي يهمنا الآن على هذا النسيان في الطواف في الرامي أثناء نسياني لا لا لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن أمة رفع عن أمته عن أمة محمد الخطأ عن الخدار. أما الإكراء على الحجاب فتحدثنا عنه. طيب. طيب ننتقل للحديث الثالث. مثل ما ترى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به لما جئت به نعم. هذا الحديث حديث كما قال الإمام النووي حديث صحيح حديث صحيح وبعض أن العلم يضاعفه لكن الإمام النووي رحمه الله يميل إلى صحته وما لا إليه عدد من أهل العلم قال المصنف رحمه الله عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هنا رضي الله عنهما فإذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فنقول رضي الله عنهما رضي الله عنهما مثل عبد الله بن عباس مثل عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لا يؤمن هنا كما سبق معنا الإيمان الكامل الإيمان الكامل وليس نفيا للإيمان مطلقا وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبير أنه لا ينفي عنه الإيمان نفيا كاملا وإنما ينقص إيمانه قال حتى يكون هواه الهوى هو الميل الهوى هو الميل للشيء يهوى الإنسان هذا ميله إلى هذا الشيء حتى يكون هواه تبع لما جئت به حتى يكون ميله ومزاجه وهواه تبع. لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فيكون مع التشريع هذا الحديث غاية في الأهمية فهو متمم للحديث الذي قبله متمم للحديث الذي قبله كيف متمم للحديث الذي قبله عرفنا في الحديث السابق نظرة الإسلام إلى هذه الدنيا وموقف المسلم من هذه الدنيا إذن الإنسان في هذه الدنيا له ميول له رغبات له شهوات له مزاج له تطلعات كيف يصوق هذه التطلعات وهذه الرغبات هذه الأهواء يجب أن تكون في الإطار العام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا تخرج يمين ويسار الهوى المحبة التي يحبها الإنسان الهوى الذي يهواه الإنسان قد ينحرف به بل هناك في مغريات نعم قد تأتي مغريات يمين ويسار فينحرف معها الإنسان لذلك الأمور لها وجهان دائما وجه خير ووجه شر كما نقول لها وجه إيجابي ولها وجه سلبي الهوى له وجهان له وجه يت إيجابي خيري وله وجه سلبي طيب ما موقفي أنا أن أسخر الهوى المزاج الرغبات إلى الوجه الإيجابي كيف أسخره يكون تبعا في الخط العام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم فمثلا الإنسان له شهوة في الأكل رغبات في الأكل لكن هل هذا الأكل أو الشراب هو في الإطار العام لهذا التشريع ليس مسكرا ليس مضرا ليس له آثار أخرى سلبية نعم أشربه إذا هذا داخل في هذا الخط العام كذلك الأكل ليس مسكرا ليس مضرا ليس فاسدا أكله لم يكن يعني مغتصبا لم يكن فيه تعدي على حقوق الآخرين نعم يحل لي أكله إذن لبيت رغبتي وهو رغبة الأكل والشرب لكن في حدود الشرع حدود الشرع واتباع ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك الإنسان له رغبات شهوانية مثل الله سبحانه وتعالى جعل في فطرة الإنسان أنه يشتهي, يشتهي يعني الرجل يشتهي المرأة والمرأة تشتهي الرجل لكن حدد الإطار العام وهو الزواج وما ملكت أيمانكم أي فإذا في هذا الإطار نعم والزواج لم يقصرك على واحدة لك أربع أربع لذلك في هذا الإطار نعم تقضي وطرك وشهوتك لكن لك أن تنحرف يمين أو يسار لا فلو اتبع الإنسان هوى قد يهوى بطرق ملتوية يمين ويسار فيلبي رغبته تلك لذلك يجب أن يكون الهوى تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في البيع والشراء. حتى في التملك نعم في التملك الإنسان يعني غريزة عنده حب المال المال وحب التملك بب لرغبته يرغب أن أن يملك أشياء كثيرة بيوت ومساكن ومزارع ومصانع إلى آخره لكن هذا التملك جعل لك الإسلام إطار واسع بيع اشتر توظف والله. اشتغل اعمل الإطار واسع. لكن في حدود حدها لك لا تعتدي على الآخر لا تسرق مال الآخر لا تغتصب مال الآخر لا تكذب على الآخر لا تغش على الآخر لا كذلك الربا. لا تخرج في الإطار اللي يضر المجتمع كله مثل الربا والاختلاسات وال الكبيرة ونحو ذلك فإذا هذا الإطار حدده الإسلام ثم فتح لك مجالات واسعة لكن لا تقرب هذه الحدود حب التملك أيضا غريزة عند الإنسان وهوى للإنسان فتح لك الإسلام مجالات واسعة فلما الانحراف إلا من هذا الطريق لذلك إذا الإنسان جعل هواه تبع لرضا الله سبحانه وتعالى تبع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسمع ما يقول الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس, ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي المأوى والآخر فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لذلك الهوى قد يقودك إلى الظلال قد يقودك إلى الانحراف ومن ثم إلى الظلال ومن ثم إلى النار كذلك في الهوى العلمي في الفكر فيكون في الحدود الشرعية يعني مثلا قد يكون الإنسان لم يعجبه تشريع من التشريعات أو فلم يدرك حكمة الله سبحانه وتعالى مثل ما نسمع في تشريع تعدد الزوجات تشريع ولاية المرأة الولاية العامة مثل في الارث للذكر مثل حظ الأنثيين قد لا يستوعب حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا التشريع فهواه يقوده إلى الضلال والانحراف أن يعبد ربا واحدا فقد يقود هواء مثل كفار قريش يعني يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا ربا واحدا، فإذا من اتبع هواه ضل وأظل وانحرف انحراف كبير سواء كان في شهوات في رغبات نفسية في حتى في الأشياء العلمية في التفكير في الأمور العقلية من هنا ينبغي للإنسان ألا يتبع هوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى إيش فيقول لك عن سبيل الله لذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان لأنه ليس كل رغبة يلزم أن يحققها التحقيق الكامل بشيء من الانحراف وإنما يحققها بما شرع الله له سبحانه وتعالى لذلك يجب على الإنسان أن يجاهد يجاهد ماذا؟ يجاهد نفسه والنفس كالعجينة العجينة تجعلها كبيرة تجعلها صغيرة تجعلها بأشكال معينة النفس كماهي فإذا قصرتها على ما أراده الله سبحانه وتعالى وما شرعه نبيه صلى الله عليه وسلم حينئذ استطعت بإذن الله تماما أما إذا قصرتها إذا تركت لها الحبل على الغارب لا تمددت بين يديك وحينئذ انحرفت يمينا ويسارا فجاهد نفسك لأجل أن يهديك الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن جاهد هواه فحينئذ انكمل إيمانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به القضية قضية خطيرة لماذا قضية خطيرة لأنها تعالج أشياء داخلية نفسية تعالج أشياء نفسية هذه الأشياء النفسية ليست مثل المحسوسة المحسوسة قد يقصر الإنسان عنها لكن الأشياء الهوى والرغبات أشياء داخل النفس فيحد نفسه هي المسألة مجاهدة ومن ثم سيسلك الطريق المستقيم بإذن الله جل وعلا طيب باقي لنا حديث واحد لعلنا نكمل ثم نفتح المجال للأسئلة أنا أذكر هنا بيت شعر لأحد الشعراء يقول النفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمه هذه جبلة على النفس لكن يجب أن يفطمه نعم أحسنت طيب أحسن الله إليكم هنا حديثنا وهو أحديث في الرجاء وهو من أكبر الأحاديث في الرجاء نعم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى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 هذا الحديث اخرجه الامام الترمذي رحمه الله وغيره وقال عنه الامام الترمذي رحمه الله ذا حديث حسن هذا الحديث العظيم الذي ختم به الامام النووي حديثه الاربعين وهو الحديث الثاني والاربعين فاذا تسميتها الأربعين من باب, التغليب من باب التغليب هذا الحديث الذي ختم به كان ختاما جميلا حسنا فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة فبدأ بداية جميلة وطيبة وهي في حديث إنما الأعمال بالنيات ابتدى بالنية وانتهى بالمغفرة إن شاء الله عند الله جل وعلا فالختام حسن وكذا يعني اقتدى بالإمام البخاري رحمه الله عندما افتتح بحديث إنما الأعمال بالنيات وختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن فينتهي العمل بالرجاء ولذلك قال أهل العلم إن الإنسان في هذه الدنيا يسير كالطائر يقلب تارة يرتفع جناح وينخفض جناح فالإنسان في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف كجناحي طائر والقائد للطائر هو رأسه فرأس الطيران في هذه الدنيا محبة الله جل وعلا فرأس الطائر المحبة والجناحان اللذان يطير بهما هما الرجاء والخوف يعني يرجو رحمة ربه ويرجو قبول أعماله ويرجو مغفرة ذنوبه ويخشى من عقاب الله ويخشى من عدم القبول ما دام في هذه الدنيا ويخشى من الزل هكذا يسير أما إذا وصلت النهاية وصل إلى الموت وحذرت الوفاة ينسى جانب الخوف نهائيا ويغلب جانب الرجاء لأنه إذا مات الإنسان وهو يحسن الظن بربه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظني عبدي فإذا كان في ساعة الساعات الأخيرة فيحسن الظن برب عز وجل ويرجو رحمة وحين وحينئذ يغفر الله سبحانه وتعالى له فهذا الحديث في ختام الأربعين ختام حديث في الرجاء ونحن نختم الأربعين أيضا نرجو قبول هذا العمل من الله سبحانه وتعالى ونرجو مغفرة ما وقع لنا من الزلل والخطأ وسبق اللسان والنقص والتقصير وكلنا كذلك كما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يرفع لنا وان يجعلنا من, من يجعلنا في مجلسنا هذا والمجالس المماثلة من مجالس العلم كما نرجو أن يختم لنا قبول هذه الدورة العلمية بجميع ما جاء فيها من مقررات رجاء حسنا ويثيب الله سبحانه وتعالى عليها الجميع هذا الحديث كما قلت هو في الرجاء العظيم لذلك من تذكر هذا الحديث في كل عمل عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم يطمئن قلبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم انظر الخطاب يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ما قال يا إيا اللي فيك ملا فيك يا المخطئ يا يا كذا, يا كذا يا كذا يا ابن آدم فخطاب بالنسب يا فلان يا ابن آدم هذا خطاب الله سبحانه وتعالى وهذا الحديث من أحاديث القدسية وتسمى الأحاديث الإلهية أيضا وعرفنا الفرق بين وبين الأحاديث الأخرى وبين القرآن قال الله تعالى ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني دعوتني طلبت مني وسألتني ورجوتني طمعت رجوتني الرجاء هو الطمع في هذا الشيء والطمع في مغفرة الله سبحانه وتعالى ما دعوت الله ورجوته إلا قل غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي مهما وقع منك من الذنوب كثير من الأسئلة ترد من الشرق ومن الغرب الآن في الهواتف وفي البريد الالكتروني وفي غيره أنا عملت الذنوب هل لي توبة أنا عملت كذا نعم إن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء تأكيد عنان السماء ما هو منتهى إليه البصر من الارتفاع وقيل أعنان السماء السحاب امتلأ من من الأرض إلى السماء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم ماذا ثم استغفرتني طلبت المغفرة غفرت لك يا غفرت لك مهما كانت هذه الذنوب يا ابن آدم تأكيد أيضا إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب الأرض خطايا يعني ملء الأرض خطايا يعني من أقصى اليابان إلى أقصى أمريكا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي مت على التوحيد مت على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنت عملت بمقتضاها ما بلغت الذنوب أتيتك بقرابها مغفرة فمسحت ذنوبك هذا الحديث عظيم في باب الرجاء للمسلم ولذلك ما على المسلم إلا أن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعمل فإذا عمل قد يخطأ بلا شك فكل بني آدم خطاء ولكن خير الخطائين التوابون هذا ليس هذا الكلام ليس تشريعا للخطأ ليس تشريعا للخطأ الخطأ لا ما سمي خطأ إلا لأن وقع خطأ ليس تشريعا أن يتعمد الإنسان الوقوع في الخطأ فهذا التعمد فلو مات على العمد هذا خطير لأنه عصى الله سبحانه وتعالى عن عمد وهذا إن كان في أصل التوحيد فيكون حينئذ إلى النار والعياذ بالله وإن كان في معصية من المعاصي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عفعا وإن شاء غفر له بكرمه ورحمته إذا هذا الحديث فيه باب الرجاء عظيم للمسلم وباب الرجاء كما هو معلوم يعطي الدفعة قوية للتقدم في العمل لأن المسلم الذي يعمل ينتظر الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى إذا هذا الحديث في قاعدة عمى في قاعدة الرجاء. نفصل بعض الفوائد هذا الحديث فيه رحمة الله واسعة وفيه كرم الله جل وعلا فوأكرم الأكرمين وأجود الأجودين وأرحم الراحمين يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب جميعا حتى ولو أسرف الإنسان على نفسه بالمعاصي فالله سبحانه وتعالى يقبل هذه التوبة بل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ولا تنقطع التوبة حتى الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها فهذا يدل على أن رحمة الله واسعة وأن القبول حاصل وأن المغفرة حاصلة من الله سبحانه وتعالى إذا أقبل الإنسان على الله نادما على خطأه معترفا بخطأه مقلعا عن خطأه عازما على أن يعود إلى الخطأ مرة أخرى أيضا العمر الثاني بينا الله أبينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي عن الله عز وجل ثلاثة أسباب مكفرات للذنوب ثلاثة أسباب مكفرات للذنوب السبب الأول دعاء الله سبحانه وتعالى ورجاؤه وهذا دليل إيمان العبد كلما أكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى هذا دليل على ذله وخضوعه وقربه من ربه جل وعلا واستجابته لله جل وعلا وقال ربكم ادعوني, ادعوني, ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, فأني قريب إيش أجيب دعوة, دعوة الداعي إذا دعاه أما يجيب, أما يجيب المضطر إذا دعاه فالله سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد يكفر ذنوبه ويقبل أن توبته ويستجيب دعاءه سبحانه وتعالى فإذا هذا السبب الأول السبب الأول وهو دعاء الله سبحانه وتعالى فيستمر الإنسان بالدعاء وليس معنى أنه يستمر بالدعاء فيا مل يخطئ اليوم ويدعو يخطئ ويدعو يخطئ ويدعو, ويدعو ثم يقول خلاص أنا يعني يعني مثل اللي يقول عيب يعني إني أخطئ ثم أدعو لا خلاص بلا شيء دعوة لا مهما أخطأت أدعو مهما أخطأت أدعو فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الأثر لا يمل حتى تمله ومع الله سبحانه وتعالى لا يمل لكن بالمقابلة حديث ف... المصطفى صلى الله عليه وسلم نقول أنكم تدربون فلذلك على الإنسان أن يكثر من الدعاء. السبب الثاني الاستغفار، والاستغفار أمره مهم مهم جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى الله من خلقه وأفضل البشر بل أفضل الأنبياء والمرسلين أول من يدخل الجنة وهو الشافع المشفع في المحشر بأبي وهو وأمي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك استغفر في المجلس الواحد أكثر من سبعين مرة كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام وفي اليوم أكثر من مئة مرة فما بالك بمن يخطئ ويذنب يخطئ ويذنب فعليه الاستغفار وحكى الله سبحانه وتعالى عن نوح لقومه عليه السلام فقال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فالاستغفار إذا استغفر العبد غفر الله سبحانه وتعالى الذنوب فلا يدخل الشيطان على الإنسان ويقول استغفرت, استغفرت وكفاية استغفر استغفر الله سبحانه وتعالى ابدأ يومك باستغفار واختمه باستغفار يغفر الله لك سبحانه وتعالى السبب الثالث توحيد الله عز وجل والإخلاص له في هذا التوحيد ومن مات على التوحيد مثل ما ذكر في هذا الحديث القدسي ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لقيتك بقرابها مغفرة فالتوحيد إذا مات عليه الإنسان كفرت ذنوبه ما معنى التوحيد؟ يعني أن يموت عابدا لله سبحانه وتعالى غير مشرك به ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وفي الرواية الأخرى حرم وجهه على النار فمن مات على هذا التوحيد كان مغفرة لذنوبه بإذن الله عز وجل من المهم وقد عرفنا ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب من المهم جدا أن نتنبه إلى عوامل قبول هذه الأشياء في الدعاء مثلا الإخلاص في هذا الدعاء تعظيم الله سبحانه وتعالى حضور القلب لله سبحانه وتعالى عدم أكل الحرام والتعامل بالحرام فهذه كلها من عوامل قبول الدعاء في الاستغفار أيضا استحضار نية الاستغفار لله سبحانه وتعالى كذلك استشعار عظمة الله جل وعلا، استشعار عظمة الذنب الذي يخطئ فيه الإنسان وارتكبه، العزم على عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى، استشعار قبول الاستغفار من الله سبحانه وتعالى. في أيضا الشرك بالله جل وعلا، في توحيد الله جل وعلا، أن, أن يموت موحدا لكن ينتبه لا ينقذ هذا التوحيد وهذه العبادة. بأنواع من الشرك مثل أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا أو أن يتعامل بالسحر والكهانة ونحو ذلك أو أن يختار شرعا غير شرع الله جل وعلا ليحكم به في هذه الدنيا كذلك عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فيوحد الله جل وعلا في جميع أموره أختم بما بدأت به هذا الحديث هذا الحديث عظيم في الرجاء لذلك ما علينا إلا أن نقبل على الله جل وعلا في جميع أمورنا في عباداتنا في معاملاتنا في داخل بيوتنا في تعاملنا مع الآخرين مهما كان هؤلاء الآخرين في وظائفنا في شوارعنا نستحضر عبودية الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي من خلال أعمالنا، لذلك إذا ختم الإنسان أو استشعر هذه الأمور، فحري أن يقبل الله سبحانه وتعالى عمله وأن يقبل توبته وأن يستجيب دعائه وأن يميته على هذا الدين وأن يغفر له ذنوبه وأن يرزقه كما أن يرزقه صحبة محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما صاحبه. في الدنيا من خلال سنته وتشريعه عليه الصلاة والسلام بهذا نختم هذه الأربعين كما شرحناها وكما حصل التعليق على هذه الأربعين بين الإيجاز وبين التطويل أتينا على المهمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب على الصواب وأن يضاعف الأجر والمثوبة للجميع وأن يعفو عما وقع بما زل به اللسان وما وقع من الخطأ فاللسان عرضه وكما عرفنا في الحديث السابق للخطأ والنسيان وسبق اللسان ونحو ذلك وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والثبات على هذا الدين وأن نعود إن شاء الله في دورة قادمة بإذن الله عز وجل في فصل قادم لنكمل المسيرة مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة الختامية أشكر القائمين على هذه القناة المباركة الذي استبشر بها المسلمون في مشارق الأرض ومضاربها لتنقل تفاصيل هذا التشريع من الله سبحانه وتعالى تنقل تفاصيل هذا التشريع إلى أرجاء الأرض كم وكم من الناس من مشارق الأرض ومغاربها من هو متعطش لهذا العلم الشرعي فنسأل الله جل وعلا أن يثيب القائمين على هذه القناة وعلى الموقع موقع الأكاديمية العلمية أن يثيبهم جميعا وأن يرزقنا وإياهم الثبات وأن يضاعف لنا ولهم الأجر والمثوبة كما أشكر الإخوة جميعا الذين حضروا في الاستوديو معنا والذين تابعوا من خلال الأكاديمية والذين تابعوا من خلال الشاشة والذين سمعوا أشكرهم واستمعوا أشكرهم جميعا وأسألوا الله جل وعلا أن يجعلهم من الذين ينالون أجر العلم والتعليم كما لا أنسى أن أشكر بخاصة الإخوة الذين تابعونا وأرسلوا لنا بعض التعقيبات عن طريق رسائل الجوال أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص أو عن طريق الأكاديمية فهناك بعض الإخوة من طلبة العلم وطالبات العلم يرسلوا أسئلة أو تعقيبات على بعض روايات وردت قد يكون معهم الصواب وقد يكونوا ليس معهم فورد فيها تنبيهات جميلة جدا فأشكرهم وهذا يدل على المتابعة صلى الله سبحانه على أن يثيبهم آمين آمين وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاصة في الأقوال والأعمال وأن يغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا وأن يصلح لنا أنفسنا وسرنا وذرارينا وأزواجنا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يصلح إمتنا وولاة أمورنا وإمة المسلمين وولاة أمورهم جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا إنه سميع قريب مجيب ونقول سبحانك الله ومع بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغذرك إليك ونترك الباقي الح... للأسئلة الحقيقة أن الشكر موصول الله عز... عز وجل أولا ثم لكم أنتم صاحب الفضيل على هذا العطاء على هذا المجيء ونسر الله عز وجل نجعلك مباركا إنما كنت وأن يسخل لك ملائكة السماء وجمد الأراضي الحقيقة أن طرحك الشامل اللطيف الجميل ساقني إلى ملاحظة بسيطة في حديث قد يجهل كثير من الأخوان وربما حتى الصالحين مع الأسف بعض الناس كما تفضلتم صاحب الفضيلة يخطئ في قضية الظن بأن كثر الاستغفار والحياء من الله عز وجل عندما يخطئ وربما كثير من صحوف الصالحين عندما يذنب فيخطئ ويستغفر ويراود نفسه حتى أحيانا بالإقلاع عن الاستقامة ويظن بأن هذا تعبدا مع الله وأن هذا كمال الحياة في أن يبعد عن الاستقامة ليسوء أدبه مع الله عز وجل وهذا المدخل, المدخل خطير ربما أن الشيطان غايته في هذا كله أن يملل العبد في استغفاره لربه ودعائه وتشبيحه الحقيقة كما يشيل للأخوة معنا أخونا زياد من تونس وقد أعطلنا على أخينا زياد أخي زياد السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامحنا يا زياد الحقيقة شيخنا الشيخ فالح الحقيقة نهر جاري وعطر وعليم وعليم و... تجعل كل ما يدور في الذهن تتمنى في أن تقوله في لحظة من اللحظات وفيك تفضل حبيبي تحية مباركة إليكم وإلى صديقة الشيخ الله يحييك يا أبي عندي سؤالين سمحتم تفضل. هل يمكن اعتبار وقوع بعض في سهم السطحي والبسيط لما جاء في الحديث الـ 39 معليش خياد زياد معليش حبيبي بشويش وأعد الله يوفقك هل يمكن اعتبار وقوع بعض في سهم السطحي والبسيط لما جاء في الحديث الـ 39 مدخلاً لوقوع الإنسان في التهاون وليتقنص الحرص لديه لأداء حقوق الله ولا حقوق العباد سؤال الثاني هناك من الناس من يقدم أكوال بعض الصحابة أو التابعين أو العلماء جميل أو غيرهم على النص القرآني أو أحاديث النبي لتبرير اتباعه لأوه وفقك الله شكرا زياد حبيبي شكرا معنا أختنا سارة من السعودية اخت سارة مساء الخير سارة السلام عليكم عليكم السلام, السلام ورحمة الله في البداية أحب الشيخ فالح على برنامجه المتميز والناجح حياة السعادة وكذلك في الأكاديمية العلمية الله يعطيك العافية أما سؤالي. بالنسبة للمداخلة فإن لا. من أمثلة النسيان التي لا يحاسب عليها الإنسان السلام مثلا أن يقول فلان لفلان سلم لي على فلان وينسى هذا مثال يا أيوة. سارة ولا سؤال مثال مثال جميل الله, خير. الله يخليك. شكرا لاتصالك يا سارة معنا أختنا عبير من السعودية كذلك أخت عبير السلام عليكم الوفعي ألو صوتك عبير السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله, الله. الله عندي ثلاث أسئلة وسماحك تفضلي بسرعة وباختصار يا عبير إن شاء الله في الحديث الأخير يا ابن آدم مكة لو أتيتني بقراب الأرض خطايا م. ثم لقيتني لا تشركني شيئا لا تيتك بقرابها ماصرة أحيانا قد يقع الإنسان في شرك أصغر لا يشربه في بعض الألفاظ العامية الدارجة بين بعض الناس خصوصا بعض كبار السن م. وقد لا تخطر على البال أنها شرك أصغر نظرا للجهل بذلك مثال مثال عبير بعض الألفاظ التي يكون فيها استعانها بالجنة دون أن يعلم أن هذه الجملة فيها استعانة بالجنة خصوصا التي يلقيها بعض الآباء والامهات على الأطفال في زمن المعاصر هذا أي بالضبط أحسنتي لا تشمله المغفرة إذا كان يجهل بهذه الأمور جميل السؤال الثاني إذا قلنا أن الحديث مثلا أخرجه هو وقال حديث حسن صحيح يعني كيف حسن وصحيح جميل السؤال الثالث ما حكم قول الله لا يشغلنا اللي اغطاعته الله لا يحرمنا الله لا يشغلنا اللي يا سلام ممتاز شكرا لك عبير الله يوفقك تواصلا مع الاتصالات أخونا أبو جواد من السعودية أخي أبو جواد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحييك ولعل إن شاء الله لك في اسمك نصيب يا أبا جواد والله إن شاء الله, الله هذا يسمي. مولود جديد أتانا اليوم سميته جواد؟ ايه كنت في السابق عبد القادر وجانا بعد ثمان سنوات يدعوه لأبو الصلاة ألف مبروك ألف مبروك أسأل الله أن يتم عليك الخير وأن شكر الواهب وأن ينبتهم نفاتاً حسن يستعملوا في خير. طاعته أمني فضل أبو جواد أحمد الله يا شيخ فالح أنا توقعت مع أبو جواد. أنا. أنك فالح باسم الشيخ. فالح والله الجواد فالح كله زي بعض ان شاء الله خليك. الثاني ان شاء الله الثاني فالح الله يوفقك رب تفضل كيف حالك يا شيخ فالح حياك الله وبياك بحبك في الله يحبك الله احنا معك حوالي ثلاث شهور وتعلقنا فيك نسال الله يجمعنا مع النبي اصدقين الشهداء اللهم آمين شو يا شيخ صالح بالنسبة الاكراه ذكرت ان الاكراه إذا فعل الشخص الاكراه يعتبر رخصة لا ولكن إذا لم يفعل واخذ بالعزيمة وقتل أو فعل ذي ما فعل مثلاً ها فش اسمه؟ اللهم صلى الله عليه وسلم فيؤجر أو شهيد نعم عند الشوبة الموجودة لدي أنه أكل لحم الميتة بالضرورة إذا لم يأكلها الشخص قيل أنه يأذم يلقى الله سبحانه مذنب رغم أنها ضرورة فليش إذا رفض إليه ورفض أنها يأكل لأنها حرام ومات ألا يكون شهيد مع أنها, ضرورة. مع أنها ضرورة نعم أحسنت يا باجوات الله يستر عليك الله يوفق وتخليك مع السلامة شكرا يا حبيبي معنا اتصال من أختنا دلال من الكويت أخ دلال السلام عليكم أهلا السلام الله يحييها للكويت فضل يا دلال ألو دلال ألو. ألو ألو نعم نسمعك أريد أن أسأل سؤال بالدرس اللي طاب فضلي من عادة لي وليا فقط أعذنته بالحظ كيف نرد على من يتكلم على المشايخ والعلماء خصوصا إذا كان كبر مني سنة يا سلام. يعني ملش. شاء أبي أو والدتي طيب وكيف أمر معروفا المنكر اللي يعني أخوتي وأمي إذا كانوا يتكلمون بالنميمة والديدة شكرا شكرا لك دلال الحقيقة هنا من توفيق الله عز وجل لنا في هذا البرنامج وفي هذه الأكاديمية أن نحيي كل من يسمعنا عبر هذه القناة وعبر قناتنا المسموعة والمرئية عبر الموقع الأكاديمية وأن نشكر جميع الأخوة من جميع الدول الشقيقة التي تواصلوا معنا وتراسلوا معنا الحقيقة معنا كذلك أختنا أم عبد الله من السعودية أخت عبدالله تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة الله اللجنة خل عندي سؤال متعلق بالحديث ما قبل الأخير. تفضلي. لماذا يطلق على أهل البدع بأنهم أهل الأهواء؟ يا سلام. الله يجزاكم خير. الله يوفق. شكرا لك يوم الله أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات والمتابعين والمتابعات لنا عبر شبكة المعلومات وعبر هذه القنوات الفضائية الحقيقة ترككم مع صاحب الفضيلة في استرسال والاستجواب لكل سؤال تم سواء كان من اختن السار من السعودية أو عبير أو زياد من تونس أو أبو جهاد من السعودية ودلال من الكويت أو عبد الله من السعودية شيخ نترك المقام هنا تراني ما حول تكتم معك أن شفتك تكتم نعم الاستاذ زياد وهو مشارك معنا طول الفترة فبارك الله فيه يعني بلغه والآخرين والسامعين ما ينال من هذا العلم يقول هل يعني له سؤالان هل اعتبار بعض الناس في الفهم البسيط يجعلها كما فهمت من سؤاله وفقه الله في أن يقلل الحرص من العلم الشرعي ويبقى بالفهم البسيط ويبقى مندوحة له لا دام عنده قدرة دام عنده مجال دام عنده وسائل فلا بد حينئذ ان يحرص بقدر ما يستطيع يقول السؤال الثاني من الناس من يقدم اقوال الصحابة ومن بعدهم على القرآن هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن قد تكون اقوال الصحابة او اقوال التابعين موضحة للقرآن فهذا مما يكمل بعضه بعضا وإلا المقدم بلا شك القرآن ثم السنة والسنة والقرآن يكمل بعضهم بعضا ثم الإجماع ثم القياس وهكذا الأخت سارة يعني دخلت في قضية النسيان ومشكورة على المتابعة لتقول تقول سلم لي على فلان ثم ينسى السلام نرجو إن شاء الله أنه معفون عنه الأخت عبير لو أتى إنسان بألفاظ هي من الشرك الأصغر أحيانا ثم أو أخطاء ولو كلمتكم من الشرك الأصغر وهو يجهلها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو وعنه. لكن ينبغي للإنسان أن يسهل إذا أشكل عليه شيء أما قول الترمذي حسن صحيح والحسن في الاصطلاح غير الصحيح فله اعتباران إما أن يكون ليس له إلا إسناد واحد فيكون هنا تردد بين الحسن وبين الصحة أما إذا كان له إسنادان فحينئذ قد يكون حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر السؤال الثالث عبارة يقول بعض العامة عندنا هنا الله لا يشغلنا إلا بطاعة يعني هذا عادة يقول الإنسان اللي كثرت أعماله وكثرت مشاغله فيقول الله لا يشغلنا إلا بطاعة أو يراه شخص آخر مشغول فيقول كذلك ومعناها المتبادر للذهن أن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بطاعة الله عز وجل فهو يدعو إلى أن يشغل نفسه بالطاعة ولا يشتغل بأمور الدنيا لكن شيخ اسمح لي هنا سؤال لأختنا عبيل وفقها الله على هذه المقالة بهذه الدعوة ربما أحيانا تقال من باب الدعاء فهذا مقبول لا شك فيه لكن ربما يستخدمها البعض من باب الاستهزاء لا لا أي عبارة هي, مهمة هي أو غيرها من باب الاستهزاء لا تجوز نعم. مهما كانت العبارة حتى لو أطلق آية من القرآن من باب الاستهزاء يأثم بها. الاخ ابو بارك الله له في مولوده وجعله وابناء المسلمين من مواليد الصلاح والتقى ورزق رزقنا وياهم الذرية الصالح في مسألة الاكراه يقول اذا لم يفعل بالرخصة واخذ بالعزيمة فيؤجر او اذا قتل شهيد هذا نعم ذكرناه وقررناه قارن هذا في اكل لحم الميتة اكل لحم الميتة ليس من الاكراه انما هو من الاضطرار فالإنسان يأكل وجوزه الله سبحانه وتعالى أباحه للاضطرار فإذا اضطر الإنسان ليردأ الهلاك بأكل الميتة فيباح أكل الميتة كأني به يقول فإذا لم يأكلها ومات نعم. الظاهر أنه ليس عليه شيء الظاهر لكن ينبغي أن يدرع هلاكه كما أباح الله سبحانه وتعالى الأخ دلال من الكويت في الحديث ساوق من عاد لي وليا تقول من يتكلم على المشايخ بشيء من الهمز والغمز واللمز عفواً أو بالسخرية والاستهزاء هذا لا شك هو في باب العداوة هو في باب العداوة وما دام في باب العداوة فهو آثم هو هذا في موجب العطية لا فهو آثم من وجهين الوجه الأول أنه سخرية واستهزاء وغمز ولمز والأمر الثاني الإثم الثاني أنه قدح في أهل العلم والله سبحانه وتعالى كما نسمع في مقدمة البرنامج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله بخيرا خيرا في الدين فصاحب الفقه في الدين وإن كان مركزا على التفسير أو على الحديث أو على الفقه الاصطلاحي أو على العقيدة أو على العلوم المساندة كل هؤلاء من أهل الفقه في الدين فلذلك إذا هم أقرب الناس إلى أن يكونوا من أولياء الله سبحانه وتعالى فهو أيضا يأثم من معادات من هذا الوجه تقول كيف أمر إخوتي عندما أو من كان قريبا مني أو أكبر مني إذا كان يغتاب أو يخطئ أو بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن وكل إنسان أو كل أسرة لها يعني مداخل وطرائق إنما القاعدة بالتي هي أحسن بالهدوء واللين ومر, ومر ومرتين وثلاث حتى إن شاء الله يقبلوا مع الدعاء مع الدعاء لهم بظهر الغيب بأنهم يقلعوا عن هذه المعاصي. نعم. سؤال نختم عبد الله تقول لماذا يطلق العلم على البدع؟ يطلق أهل العلم على أهل البدع أهل الأهواء. نعم. كما مثلنا في قضية الأهواء أن الهوى قد يكون في الجانب العلمي والجانب العلمي يدخل فيه البدع. فالذي يقتنع بفكرة بدعيه أو بمذهب بدعي فحينئذ يكون من أهل البدع لأنه سار على هواه ولم يتبع هوا ما جاء به هواه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك سموا أهل الأهواء لأن متبع أهواءهم وتركوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل صلي عودا لكم أنتم أيها الأخفة الحضور أنا الحقيقة أستأذنكم سأوتر بثلاثة فقط سأوتر بثلاثة ولعل بداية مع أخينا تفضل الله حيك حي خذ المايك معك؟ نعم. بس باختصار ترى ما بقي معنا إلا قرابة عشر دقائق. عشرة شيء. والجزاك الله خير الشيخ صالح. السؤال الشيخ ذكرتم في حديث الخطأ والنسيان أن الأم السابقة إذا قتل فيها القاتل كان جزاه القتل. وهذه الأم التوبة. فخشيت من هذا أن لا يفهم أحد المشاهدين أن يلتبس على الناس أيوة يلتبس على الناس. سؤال واضح بس فقط هو يعني يكثر القتل ويتو وينتهي الأمر على هذا لا لا لو فصل قليلا لا فوق. هو إذا وقع في الأمم سابق الخطأ ما هو القتل <تصفيق> العمد. <القتل تصفيق> الخطأ إذا وقع الذنب إذا وقع في الأمم السابقة ما كفارته نعم <تصفيق> القتل <تصفيق> أن يقتل نعم <تصفيق> <تصفيق> أما الخطأ إذا وقع من هذه الأمة نعم <تصفيق> <تصفيق> ليست في المسألة بالقتل أو القتل له حكمه، نعم. القتل إما أن يكون عمد إما أن يكون شبه عمد إما أن يكون خطأ. هذا فيه عمد. الذنوب اللي في حق الله سبحانه وتعالى نعم. إذا وقعت في الأمة السابقة ما كفرتها القتل. نعم. أما في هذه الأمة فالخطأ له حكمه. جزاك الله خير نعم. على نعم. طيب. ما طيب. ما ليش أنا سأوسر كما قلت لك بثلاثة. المايك إلى خير محمد فضلاً. بزك مولاه خير الشيخ عندي سؤال في قضية الإكراه في قصة الرجل الذي أكره على فعل إحدى غرائز الأشياء إما شرب الخمر أو القتل أو الزنا فلما شرب الخمر قتل وزنا لأنه فقد عقله فهل هذا يعتبر إكراه وهل عليه ذنب في قضية القتل والزنا وأصل ما صحت هذه إيه نعم كنت أقوله يعني يحتاج إلى يعني هذه قصة تذكر لا تذكر من باب الإكراه إنما تذكر من باب خطورة شرب الخمر, الخمر, الخمر وعند شرب الخمر يقود إلى القتل والزنا. أحسن. وهي على حال يعني تحتاج إلى إثبات صحتها والذي يعني حسب علمي والله وأعلم أن في صحتها نظر. حسنت تفضل أخت الأخت هنا. طيب يعني أو تربي اثنين لا نرجعنا هنا تفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. من تقرب لي شبرا تقربت لي ذراعا ومن تقرب لي بعضا. دعا انت تقربت إليه دعنا من اتاني مش نتيتها نعم. نعم انا ابغى و... معناه ايش معنى هذا الحديث هذا فرصه رجع يعني... الى الله سبحانه آه... يعني سبق آه... معناه أن كل ما تقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى شمله حفظ الله ورعايته أكثر من غيره فكل ما زاد في الطاعة شملته الحفظ والرعاية أكثر نعم طيب شكر الله لك صاحب الفضيلة وفاء مع كل من تواصل معنا عبر الإيميل وموقعنا في الشبكة الإسلامية المفتوحة اسمح لي شيخا أرجع هنا إلى أختنا وفقها الله حقيقة السؤال ما ودي أبعد عنه تقول هنا صاحب الفضيلة وهي أمل من قطر يا شيخ إذا أكرهت على خلع النقاب في العمل فهل أترك العمل أم أخلع النقاب لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق <تصفيق> هذا ليس إكراه لأن الهدف ما هو العمل الهدف العمل العمل الإكراه في في الشيء الذي يفعله الإنسان قصراً وإلا يقتل أو أو أو ينتهي أو يهلك نعم. لكن هذا عمل والعمل بدله عمل آخر فلا طاعة لمخلوق في معصية, في معصية الخالق وينتبه جيد السؤال لأن نبه إلى قضية مهمة الإكرام ماذا الإكرام إذا كان الإنسان سيهلك جميل أما إذا كان لياجل تفاضل بين أعمال لياجل دنيا قد تجد البديل عن العمل فالعمل بديل العمل ولا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حسنا الله ليك هنا كذلك سؤال من أخون أشرف كمال من مصر يقول ذكرتم في الدرس أن طلاق المكره لا يقع فهل يقع طلاق المسحور والذي به مس من الجن حيث أنه يكون غير متحكم في نفسه إذا ثبت هذا ف يعني جملة من للعلم قالوا أنه لا يقع جميل. إذا ثبت لكن يحتاج إلى إثبات أنه وهذه نقطة مهمة يعني لماذا؟ لأنه ليس كل مسحور أنه لا يعي السحر كما عرفنا والإخوة اللي تابعوا معنا حلقة حيات السعدة يدركون ذلك السحر ليس كله مغطي على العقل لكن إذا ثبت أن هذا المسحور غطي على عقله فيتصرف تصرفات لا إرادية فهذا نرجو أنه لا يقع جميل الحقيقة هنا سؤال لأختنا سمية سمية أنا الحقيقة بعرض على الشيخ لأن هذا أجد في بيتي الحقيقة مع زوجتي وأمي وأخواتي ويتقول أحسن الله ذكرتم في شرح حديث 37 الإنسان إذا هم بفعل حسن كتبت له بها أجرى وأنا أم لأطفال كما قمت لأداء الصلاة كم مرة قمت لأداء الصلاة فأحسنت الوضوء ونويت أداؤها بكل طمأنينة وخشوع لكن سرعان ما أشرع في ذلك حتى يأتي الأبناء بالطلبات وقضاء الحاج فيذهب كل ما في قلبي وقد أخفف من الصلاة والخشوع فافتوني مأجورين دقيقة يا شيخ ترى ما بقي له دقيقة لا الجواب على هذا أقل من دقيقة إن شاء الله الأولا يعني كما أشارت إذا نوى الإنسان واستعد وعمل وجاء ما يشغله نرجو أنه يثاب على نيته أولا ثم يثاب على عمله ثانيا ثم نقول جاهد ثالثا الله أكبر فعند المجاهدة إن شاء الله لن يكون ثم رابعا نقول يعني الإخوة والأخوات والصغار والكبار يربونا على عدم الإيذا في مثل هذه المشاغل فمثلا أم تربي أطفال أنه إذا كنت مصلية لا أحد يقول لي شيء لا يكون كذا لا يدخل عليه الغرفة كلهم بحسبه ولو تجعل مكافأة يا شيخ لمن ينظر نعم تجعل بلقى. جزاءات ومكافئات وإلى آخر الحقيقة هناك. أنا أعتذل لكل من واصلنا عبر الإيميل وعبر موقعنا وما أملك أن أقول لكم إلا أن أخيكم مكرها لا بطل في ختام هذه الحلقة لا نقول لكم وداعا وإنما نقول لكم إلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل في رحاب من رحاب الذكري ومجلس من مجالسكم الأكاديمية العلمية أيها الأحبة في الله من هنا بدأنا وفي الجنة بإذن الله ورحمته نلتقي لا ملك لكم إلا الدعاء بالتوفيق والنجاح لكل من سيختبر ويدخل في قاعة امتحان هذا البرنامج وهذه الأكاديمية ختاما أيها الأحبة أسأر الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وجوده وعزه أن يحرم وجوهنا ووجوهكم عن النار وأن يجزي شيخنا الدكتور فالح الصغير المثوبة والأجر وأن يثقل به موازينة وأن يجعله مباركا أينما كان صاحب الفضيلة والله لا نملك لك إلا الدعاء بظهر الغيب وقد يكون هذا الدعاء في مدخل المديح وأنا لا أحب هذا لكن ندعو لك بظهر الغيب والأخوة يؤمنون على ذلك ختاما صاحب الفضيلة شكر الله لكم خير الشكر على هذا الطرح وعلى هذا العطاء وإياكم الجميع إن شاء الله ونشكر الجميع والذين وردتنا نسي تنبه لهم أسئلة خاصة عن طريق فاكسات أو نحوها ستعاد إليهم بأجوبة خاصة إن شاء الله بإذن الشكر لكم وصول أنتم عشر الأخوة شباب الحضور طلبة العلم نسأل الله عز وجل أن نلتقي في رحاب في الجنة في فردوسه لا نتذاكر ونقول أتذكرون متى غفر الله لنا في ذاك يوم في مكان كذا أيها الأحبة في الله لكم حميدا على من لقابكم إن شاء الله في لقائنا آخر دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام.